وأنا أقول لا ينبغي لإنسان أن يشاهد مباراة الكرة بيبقى فيها خدش في المرؤ خج في المرؤ لا سيما مع الأيام المظلمة التي نحياها الآن انسان المهموم بيعني أمراض أمته ما يكاد يحس بطعم الأكل ولا يشعر به فضلا عن يكون عنده أريحية كده وفراغ وعنده فراغ نفسي وقلبي إنه ممكن يشاهد مثل هذا الخطل ومثل هذا اللهو الباطل الذي يعني نراه بكل أسف ويعني أصبح النهاردة لعبوا الكرة هم المحظوظين وهم القدوة وهم الذين يتأسى بهم وأخبرهم حتى لو كانت تافهة زي الفنانين والفنانات برضو لو اي واحد ضحك ضحك ولا تنقل في كل الجرائد والمجلات وتنقل على شاشات التلفزيون والكلام ده بينما اذا مات العالم يموت ولا احد يتكلم عليه ولا احد يشعر به اظن الشيخ سيد سابق ده راجل يعني اكتب فقه السنة في كل بيت في كل بيت الشيخ سيد سابق ده راجل مشهور بالكتاب ده يموت الشيخ سيد سابق من سنتين ولا يأتي حتى عمود قد كده في اي جريدة اسمية ان الشيخ سيد سابق اللي اكتبه في كل بيت أن هذا الرجل مات وكذلك يموت يعني سائر أهل العلم ولا أحد يشعر بهم ولكن الله تبارك وتعالى يعرفهم نعم. فأخونا يعني برات الكرة والكلام ده هذا من العيب وهذا من خوارم المروءة يقول ذكر في كتاب مبادئ في علم الاقتصاد تحت عنوان النظام الاقتصادي في الفكر الإسلامي هذه الأحاديث أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن لا أذكر لحا هذا الحديث ألا وإن إن الله يحب العبد المحترف ممكن إن من الذنوب ذنوبا لا تكفر الصلاة والصيام ولكن تكفر السعي المعيشة باطل آه يعني مثلا ده واحد عايز أقلف في الاقتصاد خلاص ومتخصص في الاقتصاد لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي يشوف أهل التخصص في الحديث يقولوا ايه وده من العناء المعنى أكثر فئة بذلت جهدا في هذه الأمة هم المحدثون تعبوا تعبا ما تعبه أحد قط ينتسب إلى علم لا الفقهاء ولا المحدثين ولا الأصليين ولا أصحاب التفسير ولا أصحاب العربية ليس لهم عشر ما لأصحاب الحديث من الرحلة والتعب والسفر كل ده علشان يغربلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يهدر كل هذا الجهد واي حد عايز يقلف اي حاجة لا يعرف اذا كان هذا الحديث صحيحا ام ضعيفا هذا من سوء الحظ ان الامة يعني لا يستفيد بعضها من بعض بالذات في نتعلق بالحديث اتعرف زي ما, ما يقول لك كده كل وزارة لها ميزانية مثلا وزارة المواصلات لها ميزانية خلاص عايزين نركب تلفونات احفر الشارع حفرنا الشارع خلاص الميزانيه خلصت جت وزاره رصف الكباري والطرق قامت رصف ماشي بعد شهرين ثلاثه جنه بقيه الايه الفلوس لوزاره المواصلات احفر الاسفلت ونفضل شغالين كده على طول واحد يرصف واحد يحفر واحد يصب واحد يحفر وزاره التخطيط دي شغلته ايه بقى هي في الاصل تخطط على حسب الميزانية الموجودة بين الوزارات يوم يقول ده لا انت ما تحفرش قبل ده ما يشتغل او انت اشتغل قبل ده ما يشعرف ما يعمل ايه عشان ايه نحفظ المال العام نعيش كل شيء نحفر ون ونردم والكلام ده فهي المسألة كذلك عدم التواصل. التواصل ما بين العلوم يجعل مثل هذه الاحاديث تنتشر في الكتب ولو كان هناك تواصل ويعني تقدير للتخصص ما كان ينبغي لأي احد من هؤلاء الذين يصنفون الكتب أن يكتب حديثا ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويستشير المحدثين هذا مما يكتب أملا في يعني أسئلة كثيرة في مصطلح الحديث وإن شاء الله بعدما نخلص بإذن الله يعني هذا الشرح هذا الحديث هنرجع تاني لشرح البعد الحديث واحد بيسال عن برضو التماثيل الموجودة في البيوت احنا نبهنا اكثر من مرة على هذه المسألة ان الاباء يروح يشتري للاولاد يا جمل او كلب او قطه او ارنب او الكلام ده كلعبة ويجيب الحاجات دي للاولاد علشان يلعبها في البيت احنا بنقول كل هذا محرم ولا يجوز لا للولد ولا للبنت لا تشتري لا كلب ولا قطة ولا ارنب ولا جمل ولا اي حاجة فيها روح الا العروسة فقط ومش بالصورة الموجودة الان العروسة تذكر فيها حجارة تقعد تزحف وتواقوى وتقول بابا وماما واكل والكلام ده او بحبك الصين بقى ياخدوا مننا حتى فنوس رمضان حلوا حلوا للي عين شغلين ماشي في الشارع حلوا حلوا كل عين يشغل لليه الفنوس واخدلك وهم عارفين احنا عايزين ايه ويصدروننا الكلام ده وياخدوا مننا مئات ومليارات في هذا اللعب والبوم والكلام ده ومع ذلك مش شطرين الا العمره العمره فلست البلد العمره طلعت فلوس البلد الصعبة برا يبقى ايه المطلوب مطلوب قانون لتحجيم العمر وانا قرات الاسبوع اللي فات في الجرايد ان فيه قرار زي ما قلت لكم بالظبط قلت لكم هيطلعوا قرار بتحجيم العمره زي ما قال لك حج كل خمس سنين يبقى عمره كل ثلاث سنين والان بيقول لك هيعرض بقى عشان يطلعوا بيه قانون ليه ولعب الاطفال اللي بتيجي وتتكسر وليس لها قيمه تذكر اللي هي بتطلع بتيجي من الصين بالعمله الصعبه برده واكل الكلاب الموجود في الصيدليات والقطط والكلام ده ما ده بيجي بملايين الدولارات ايضا كل ده مفيش مشاكل لكن هو يفترض الرجل اللي كاتب مقال بقول لك يعني طلع من مصر السنة دي ستمائة الف معتمر ويفترض المسكين اللي ما عندوش فكرة عن البطيخ ان كل معتمر يقول الستمائة الف حناخد متوسط انفاق الفرد في العمرة خمس تلاف دولار خمس دولار الدولار دلوقتي داخل على خمسة جنيه المصر. ها يعني خمس دولار يعني داخلين على تلاتين الف جنيه في معتمر بيروح يصرف الف جنيه ده علشان العمر توقف على جنيه بيروح هناك يقول لك الحمد لله بتوع موايد الرحمن فردين التمر والكلام ده عشان ناكل بولاش ولين في الجامعة برضه عشان يوفر النفقات فيقول لي ستمائة الف تلاتين جنيه يطلع التلاتة بليون يقول لك تصور تلاتة بليون دي لو موجودة جوه البلد كتعملت ايه في الاقتصاد ها المنزلي كتعملت شغل كتير ها لكن تطلع تلاتة مليار متر جمع عشان خاطر الجماعة ينتفع بيها والبلد تخرج طب ما يبصوا للمحمول المحمول اللي ما عدوش اي معنى المحمول ده بعد ما بقى نسبة المشاركين مليون مشترك مليون مشترك في متوسط 300 جنيه في الشهر متوسط 300 في نسبة 1000 وال متوسط 300 جنيه في الشهر في مليون مشترك يبقى كم في الشهر تلتمائة مليون مش كده تلتمائة مليون في السنة يبقى كام مليار وتمنمائة الف مش كده ولا تلاتة مليار ولا اه تلاتة مليار تفضل يا عم تلاتة مليار في الهواء كده في الهواء ده عبارة عن فلوس ضايعه في الهوى طب الفلوس دولة وإحنا خدناها واستثمرنا بها وعملنا بقى مشروعات مش هترفع البلد ولا لا ترفع البلد لا ما نتكلمش على دي لو عشرة من القطط السمان طلعوا يشموا هوا في اوروبا هيصرفوا للستمائة الف معتمر صرفون في العمر فضلا عن ان مش عشرة بقى ده في عشرات بيطلعوا بقى رحلات لبلاد اوروبا وامريكا وده مش بيصرف بالخمس سلاف دولار في البتاع لا دول بينفقوا نفقات باهظة ملايين ممليانة ومليارات هي دي مش لما تطلع بره مش برضو بتضر بالاقتصاد البلد ولو كنا عملنا بها مشاريع لكن اللي طالع بره يشم هوا يقول لك هو حر فلوس تمام لكن اللي يطلع عمره ده هو اللي بيضر عشان طالع عباده النبي عليه الصلاة والسلام يقول العمره الى العمره كفارة لما بينهما نفسنا بقى ذنوب انا محتاج اغسل نفس عايز اطلع اشاهد الكعبة كده واطوف حوله الكعبة واظهر العبودية لربي لما ما من المسألة دي يسيب الذنوب متكومة على بعضها علشان الواحد يتفلت من ربقة العبودية ويبقى فرعون ويبقى قطع طريقه ويبقى لص ومرتشي وكل حاجة هشوف الدنيا ماشية يا زال وتبقى دي مش حرية شخصية انك انت عايز تروح تعتمر لا مش حرية شخصية انك انت اللهم استعان المهمة يا اخواننا يعني هذه اللعب الأطفال بنصرف ملايين بل مليارات. في لعب الاطفال اللي بتيجي وتتكسر فعشان كده احنا بنقول يا اخواننا الكل العرائس اللي هي بتنطأ والحجارة والكلام ده هذا لا يحل شراؤها ما تقولش عروسة والنبي صلى الله عليه وسلم قباح العرائس النبي عليه وسلم قباح العروسه اللي هي بتتعمل باليد تجيب بقى وماشا وتحشها قط وتعمل للرص قد كده حاجة يعني يعني مثال لعروسة مثال لبني قادم عرض يا خالل ما كده الايدين عامله كده والرص كده من غير تمثيل راس ورجلين كده وخلصنا على كده والبنت الصغيره مش عارفه حاجه تاخذ البنت العروسة دي وتعود تطبطب عليها وتعود تنيمها وتع هو ده المراد لكن اللي تتكلم واللي تفتح رمشه واللي تنزف عينيها واللي تزحف الكلام ده هذا هو عين المضاهات لخلق الله التي من اجلها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصور وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون الذين يضاهون خلق الله فأظهر العلة لماذا هم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله يقال لهم أحيوا ما خلقتم إذا نحن بنقول للمسلمين اللي هم بيسمعوا كلامنا واللي بيغدوا فتاوانا إذا كان حد عنده عروس من هذا النمط يكسره لأنه لا يجوز له أن يهديها لغيره يكسرها ما حل غير كده واللي لسه لا يشتري العروسه اللي تشتري هي العاديه خالص اللي هي اللي ليس فيها كل هذا الذي ذكرناه اذا لا يحل من التماثيل المجسمه الا العروسه العاديه دي وللبنت دون الولد خلاص اما سائر المجسمات فهي حرام على الولد